اطربت اتعود على الوحدة اللي انا فيها خلاص وبشوف الناس كلها وحدة ومفيش احساس بطل تمسك في اللي يسيبني وبفارق كل اللي تعبني ما بقتش انا بزعل على حاجة وده اكتر احساس طميني Elia halai bifar اشم بزياده ولا قول غاليين والضربه اللي بتوجع ما اعرفش من مين بطل تزعل ولا بتاني ما بقاش فارق مين هيفارق بقى بالنسبه لي اللي سيبني في نسيه انا laaib farqouni matkhayef tishri w yisbu